ل ل الدكتور عليهم و ل ن ا فاذا ريح فيها <تصفيق> صر اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاهلكت وما ظلمهم الله ولكن, ولكن انفسهم ل ك موسوعه ا النابلسي للعلوم موتوا الاسلاميه س موسوعه النابلسي للعلوم ا ب ا وإن ت ص ب ر و ا س ل ا م و ا غ د و س و ع ه ا ل ك ت ب ا ل م م ؤ ن ي للعلوم ا ل ا س ل ه س م ي ع ع ل ي ه ل موسوعه ؤ م ن ا م ل ن ا فاتقوا ا للعلوم ه ل ك ك م ت ش ر ن الاسلاميه و ت ت موسوعه ا ل ن ا ب م س ي للعلوم ب ا ل ا س ل ا ف ي موسوعه النابلسي للعلوم ا ن ا س ل ا م ي ه Oh, y o u r a w e